بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا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 وَإِنِّي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي, فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلِ يَعْقُوبَ وجعله رب رضيا يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي ان لا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 فخرج عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فأوحى, فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يحيى خُذِ الْكِتَابَ بقوه وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صبيا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 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها, فتمثل لها بشرا سويا قالت إِنِّي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 وَإِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الْأَحْزَابُ من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أَسْمِعْ بهم وَأَبْصِرْ يوم يَأْتُونَنَا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 يا ابتي انني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون, فتكون للشيطان وليا قال اراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم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 ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن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 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 رب السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان أَإِذَا ما مت لسوف اخرج حيا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 قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيَّا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا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 أَلَمْ تر أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزَّاً فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عدا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى رَحْمَنٍ وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وردا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 وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا